می چیم تو یو نل آل یسون یو میون پیل ولو ملا يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن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 مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها طرم طابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آل لو نل کو چند اچھو پند تم چا لو مل بول مل بھو وَإِذَا قَالُوا عَضُّوا عَلَيْكُم لَنَا مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُم مَّصِيبَةٌ تَتَأْهَّمُوا وَإِن تُصِبْكُم سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا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 ل إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمُ أَنْ يُمِذَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَا إِنْ تَخْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَاتُوكُمْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمَجِّدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ يُمَجِّدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُتَسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ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 أو فإنهم ولله ما في غفور بالیوڈی يا مئی یا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت من كافرين وأطيروا الضال والرسول لعلكم ترحمون